اِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ في الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّعَنَا على أُدْبِرُ النُّفُورَا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نجوى إذ يقول إِن يَقُولُونَ <تتبعون> إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسهورا قلوا من أمثال فظلوا فلا